بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لأتمان لأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنفار على سبيله ونهجه إله من الدين أما بعد فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي قصد أن يبين أن هذا الموضع مختص بالقصاص فيما دون النفس وقد تقدم معنا أن القصاص ينقسم إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالقصاص في الأنفس وذلك بالاعتداء على الأرواح بإزهاقها والقسم الثاني يتعلق في ما دون النفس والذي دون النفس ينقسم إلى قسمين إما أن تكون الجناية على الأطراف ويكون التفاصل في الأطراف وإما أن تكون الجناية في غير الأطراف من الجروف كالشجع والكسور ونحن ذلك فإن كانت الجناية في الأطراف فتنقسم إلى قسمين أيضا إما أن تكون الجناية على الأطراف بقطعها وبكلها مثل أن يقطع يده أو يقطع رجله أو يقطع أذنه أو يفقع عينه واحي ذلك وإما أن تكون الجناية على الطرف لإتلاف منفعته مثل أن يجني عليه فيضربه ويلقمه لطنة تذهب نور بصره فلا يبصر ويصبح كثيف البصر أو تدول أو يزول الإبصار من إحدى عينه دون الأخرى فهنا العين موجودة ولكن الجناية أثرت في منفعة العين وهي الرؤية أو يضربه على سمعه يعني على أذنه فيذهب السمع والأذن موجودة فالطرف لم يتضرب ولم يذهب وهو موجود ولكن الجناية أثرت في منفعة الطرف إذن الخلاصة عندنا جناية على الأنفس والأرواح وهذا بالقتل وحكم القصاص بقتل القاتل فمن قتل يقتل وقد قدمنا متى يقتل القاتل ومتى لا يقتل وما هي الشروط المعتبرة للقصاص في الأنفس ثم بعد ذلك الشرع المصنف فيما بعده وقصاص فيما مدون نفس وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن يضين الجناية التي لا تصل إلى الموت والقتل وهذه الجناية إما أن تكون على الأطراف ومنافعها وإما أن تكون على غير الأطراف فإن كانت على الأطراف فإنها إما أن تذيب المنفع وتبقي الطرف مثل أن يضربه على يده أو يسلمه بسيارة, يسلمه بسيارة أو يضربه بآلة في شل يده فاليد قائمة موجودة ولكن المنفعة من تحريك اليد ونحن ذلك غير موجودة أو يقطأ أو, أو يضربه كما ذكرنا على أذنه أو أنفه أو على عينه فيذهب حاسة السمع والبفر والشم هذا إثلاف للمنفعة ولكن العضو موجود والطرف موجود وإما أن يعتدي على الطرف نفسه سيقطع الأذن ويقطع الـ الـ اليد ويقطع الرجل ويفقع العين ويخرج معين ويفقعها أو يقطع اللسان ونحن ذلك هذه جناية بقطع الطرف وإزالته وإذانته هذا إذا كانت الجناية على الطرف من أن تكون بإتنافه وقطعه وإذانته عن الجسد وإن أن تكون بإذهاب منفعته أما إذا كانت الجناية على غير الطرف فهذا يشمل الجروف والكسور فيعتدي عليه فيضربه بسكين توضح الضربة عظمه فتكون موضحة تضح العظم او يضربه بآلة تهشم عظامه وتكسرها هذه كسور إما تكون جناية بجرح او تكون جناية بكسر هذه مجملة الجنايات المسنف رحمه الله بعد أن صرر من بيان القصاص النفس أراد أن يبين القصاص ما دون النفس وهذا تركيب منطقي عند العلماء التدرج بالأعلى إلى الأدنى وهذا له دليل من الكتاب فإن الله تعالى يقول وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنفس بالأنفس والأذن بالأذن والسن بالسن الآية فابتدأ الله بالأنفس ثم بعد ذلك الأطراف فابتدأ بما هو أعظم ومن هنا سلك الفقهاء رحمه الله هذا النفلك فابتدأوا في النفوس وبيان متى يجد القتل خصاصا ويثبت القوت لمستحقه ثم بعد ذلك الشرع فيما يتعلق بالأطراف والجنايات بالجهور والله عز وجل جاء بالثلاثة الأنواع فقال وكدنا عليه فيها أن ند الن. والعين بالعين والأص بالآنس والأذن بالأم والسَّ السن والجر حقفص. فجاء القصاص في هذه الأمور إن في النفس وإما في الأقرف وإن في الزف. وهذا من بديع القرآن. وتدرج بالآلى إلى ما هو أدنا منه فمص الرحن الله يريد أن يبيننا في هذا الموضع القصاص في الأطراف وفي الجروح فقال رحمه الله باب القصاص فينا دون النفس أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بثبوت القصاص في الجناية إذا كانت لا تصل إلى حد إزهاق النفس ويستوي في ذلك أن تكون جناية بإطلاف الأطراف أو منافعها أو جناية بالكسر أو جناية بالجروح معي. قال رحمه الله تعالى من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح هذه القاعدة من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح وعلى هذا فلابد أولا من وجود قصد العمد والعدوان فلا نحكم بالقصاص على رجل قطع يد رجل إلا إذا كان القاطع قاصدا للجناية وقاصدا للإثلاف فلو أن شخصا قصل باب بيته ولم ينتبه لمن كان واقفا فقطع الباب يد رجله نقول هذا أقال ما قصد هذا خطأ لا قصص فيه ليس هناك نوجد القصاص وهو العمد العدوان وقد تقدمنا عن هذا وبينا متى يكون تكون الجناية عمدا ومتى تكون خطأا ومتى تكون شداء عنه وبينا الضوابط في هذا من خلال الأدلة النقلية والعقلية أيضا لو الجنا عليه جناية أضرت للطرف أو منفعته أو أوجدت جرحا أو كسرا فإننا لا نحكم بالقصاص إلا إذا كان الجاني مكلفا فلو أن نجمونا أقدم على ضرب شخص فقطع رجله أو قطع يده أو فقع عينه أو قطع أذنه لا قصاص لأن النجنون غير مكلف ولو أن صبيا اعتدى على بالع فقطع رجله او قطع يده فعنده الصبي والنجنون خطأ وقد تقدم عن هذا كذلك أيضا يشترط أن يكون المجن عليه معصوما فإذا قطع المسلم يد المسلم عمدا عدوانا قطعت يد الجاني وإذا قطع أذنه قطعت أذنه ولو أن كافرا قطع يد مسلم عمدا عدوانا قطعت يده ولو أن رقيقا قطع يد الحر عمدا عدوانا قطعت يده على فرصيح هذا فقار الله مثل ما تقدم معنا في شروط القصاص النفس كذلك في شروط القصاص في الأطراف والجروح لابد من وجود العصمة للمجن عليه ووجود التكليف في الجاني وقصد العند الهجوان في الجناية وأن يكون المجني عليه بعضا مثلا ذكرنا لا يوجد موجب لسقوط القصاص هذه الأصول طبعا نفس الذي ذكرنا من أقيد به عمم المصنف بناء على ذلك لو أن امرأة قطعت يد رجل قطعت يدهم ولو أن رجل قطع يد امرأة قطعت يدهم يده ولو أن جماعة قطعوا يد رجل ظلما وعدوانا واشترك الجميع في فعل القطع قطعت أيديهم لكن لو أن أحدهم قطع أصبعا والثاني قطع الأصبع الثاني والثالث قطع الأصبع الثالث والرابع والخانس قطعنا من كل واحد مثل الأصبع الذي قطعه فإذن لابد من وجود الأصول التي قرضناها في القصاص النفس والصفاء الشروط المعتبرة للشكم بتبوط القصاص لأن الله عز وجل شرع لعباده القصاص وهذه الشرعية من الله سبحانه وتعالى جاءت بغاية العدل الذي تمت كلمة الله عز وجل به سبحانه وتعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ووستمع عنه فلابد أن نتحقق هذه الأمور لكي نوجد القصاص في الزناية على الأطراف مثل ما قررنا في الأنفس فذلك نقرر في, في الأطراف معنا ومن لا فلا ومن لا فلا فلو أن والدا قطع يد ولده لم تقطع يد الوالد كما أنه إذا قتله لم يقتل به على التصريب الذي تقدم معنا ولو أن مسلما قطع يد كافر لم تقطع يد المسلم لأن الذي قطع فيه ليس بمعصوم. نعم ولا يجب إلا بما يوجب القوابة بالنفس ولا يجب القصاص إلا بما يوجب القوابة بالنفس والأول قصد من جهة الأفراد والثاني من جهة الشروط مثل ما ذكرنا في الشروط الموجود العصنة وثبوت الجنايل عند العدوان والمكافأة مثل ما ذكرنا في اقصاص النفس نعم وهو نوعان وهو عي القصاص في ما دون النفس نوعان نعم أحدهما في الطرف أحدهما في الطرف هذا من نوعان منتزعان من القرآن لأن القرآن قسم الجناية على ما دون النفس إلى قسمين جناية على الأطراف وجناية على الجسد بالجروح والشجاج وجمع الله من العين في قوله والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح anoقصاص فمن قوله والعين بالعين يبدأ القصاص في الأطراف ثم العين بالعين هذا جمع الجناية على العين بالذات والجناية على عين Dominik لإذهاد البصل ومن هنا يقتص بإثلاف العضو قائنا وإثلاف منفعته على التفسير الذي سنبين إن شاء الله تعالى فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصة والإليا والشفر كل واحد من ذلك بمثله قال رحمه الله فتؤخذ العين فتؤخذ العين بالعين لان الله تعالى يقول والعين بالعين تؤخذ العين بالعين العين الاولى عين الجاني بالعين الثانيه متي عين عليه فالله عز وجل اوجب علينا ان نفقع عين الجاني كما فقع عين المجني وأن نتلف ظفر العين الجاني كما أتلف ظفر عين مجمي عليه وأن يكون هذا على سبيل المماثلة بالشروط التي سيضينها المصنف رحمه الله بما لا يتحقق به العدل وتتحقق به المسرارة أن لا يكون فيه جور ولا ظن تؤخذ العين بالعين العين طبعا العذر المعروف سواء كانت العين اختلفها طبعا يستوي أن تكون مماثلة للعين حجما فالعين الكبيرة بالعين الصغيرة وعين الصغيرة بالكبيرة والعين الجنيلة بالعين ناقصة الجنان والعين الكحلاء بالزرقاء والزرقاء بالكحلاء وتأخذ العين بالعين على العموم الذي ذكره الله عز جل في كتابه لكنه مقيد بظوابط تتحقق بها المساواة ويحصل بها التماسي إذا جن الجاني على عين المجني طبعا يجني على العين كلا فيقلع العين كلها فتقلع عينه كما قلع عين الجاني بشرط أن يؤمن الحيل نحن على تفتيت سيذكره نصنع الله في الشروط فلو فعل فعلا بالعين أخرج العين كلا وأمكن إخراج عين الجاني كلا تخرج عينه كما أخرج عين المجنعين لو أنه ضربه ضربة أجهدت منفعة العين وأبطت العين مثل اللقمة فضأ صكه على وجهه الذي بالكف لأنه يكون كف اليد فضربه على وجهه لطمة أذهبت بصر العين العين موجودة ولكن المنفعة وهي الإخصار غير موجود في هذه الحالة يفعل بالجاني مثل ما فعل بالنجه من العلماء قال يلقم فإن ذهب نور بصره حصل العدل وإن لم يذهب نور بصره قالوا يذهب هذا النور بالعلاج يقطر الكافور يقطر من الدواء ما يذهب نور البصر كما أذهب نور بصر غيره يذهب نور بصره هذه البصلة فيها القضاء عن الصحابة وشبهي جماع لأنه لم يخارف أحد حاصلوا أن عثنان رضي الله عنه كان عنده مولى وجاء رجل من الأعراب وعنده جلب جلبه إلى السوق يريد أن يبيعه فأخذ وأعطى مع هذا المولى وكان المولى شديدا فصارت بينهما خصومة فقام المولى وضرب الأعرابي ضربه أذهبت نور بصري نور عينه يعني أضرب بالنفع والعين قائمة فأذهب إحدى عينيه وصل الخبر إلى عثمان رضي الله عنه فناذى الأعرابي وعرض علي أن يعطيه ذعشة بيه حتى يسامح ويتنادل فأصر الرجل على حقه فلما أصر على حقه رفعهما إلى علي رضي الله عنه فأمر علي أن تحمى حديدا فحميت ثم أخذها وأمر أن تكفت العين الثانية في هي خارج الجناية وان تستر ثم وضع الحديدة أمام العين حتى ثالت وذهب بصرها ففعل به مثل ما فعل بالجاني من إذهاب بصري وهذا الفعل علي رضا الله عنه شبه يجنع لم ينكر أحدنا الصحابة وهو خليفة الراشد وبنحظة من عثمان رضا العمد وفي حال حياتي ولم ننكر أحد ولذلك بعض الفقهاء يقول إنه إذا طمه فإنه وأذهب من بصر بصر العين فإنه لا يلطمه لأن اللطن لا تعمل معه الحيث واللطن عن اللطنة تختلف ولا نستطيع أن نضبط بقدر تدحقق به المساواة فقالوا في هذه الحالة الإشكال في هذا المنفعة فنذهب منفعة العين كما أذهب منفعة عين أخي منهم من قال بالدواء مثل ما ذكرنا مثل ما ذكر بعض العين تقطير وكافور ونحن ما يذهب البصر ولكن هذا شرطه يشترط إذا عولدت العين بالدواء ألا تؤذي في داخل البدا لأنها زيادة زيادة على الجناي فلا يجوز إذا كان الدواء لا يؤمن لأنه يضرب البدم أو يحدث أضرارا بالنجمي للجاني فما يفعل به ولذلك فعل علي رضي الله عنه أخرج الأمر عن الإشكال لأنه لما جاء بالحديدة محمدا جاء بميرات وحديدة فأصخنها ثم وضعت حتى سالت وذهب نور الإبصار فيها طبعا ما أحرف بها العين وضع أمام العين والعين تذوب يذهب من الإصرار بها في القردية فتتلف ولا تبصر وحينئذ تلافظ ضرر بتقطير الدواء لأن تقطير الدواء لا يمنعه الضرر وعلى هذا عقد كلمة الصحابة بأنه لا يعرف بخالف لعلي رضي الله عنه في هذا والعثمان في سكوته على هذا القضاء لأنه يقتص من العين إذا أذهبت منفعتها ويستوي في ذلك أن تكون العين المجمي عليها قوية الإبصار والجانية ضعيفة أو العكس فتأخذ العين قوية الإبصار بالعين الضعيفة مدام أنه يفسر بها ومنفعة الإبصار موجودة وأذهب له منفعة الإبصار تأخذ عينه منفعة عينه كما أخذ منفعة عين أخيه هذا بالنسبة للعين نعم والأنف والأنف الأنف هو العضل المعروف في الوجه فلو جنى على الأنف جناية فقطع بها الأنف جاء اختصم هو أخوه فأخذ سكينا فقطع أنفه إذا قطع الأنف طبعا الأنف القطع يكون لما لا منه لما لانف وأخذ حزه حتى قطع طرفي الأنف تجتت إذا جدع الأنف وقطعه جدع أنفه بأنف أخي قال تعالى وكتبنا عنين فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف يستوي في ذلك أن يكون الأنف كبيرا ويكون أنف المجد عليه صغيرا أن يكون الأنف طويلا والآخر أفطس أو قصير ما دام أنه قد أخذ هذا العضو وجدعه من أخيه جدع أنفه سواء نافل في صفات الكمال أو لم يمافل لكن أيضا لو أنه كان المجني عليه أنفه لا يسم به حافة الشم غير موزوله وجاء جان فقطع أنفه والجان يشم حتى تشم موجودا فهل نقطع الجان أو لا يقطع الأنفه لماذا لأن العبرة بالجرم ومثالة أن يشم أو لا يشم هذا أمر متعلق بالدناء هذه المنفعة لكن الجناية وقعت على الطرف نفسه ومدان قد قطع الأنف يقطع أنفه بغض النظام كون الأنف المقطوع يشم به أو لا يشم إنما نرى أنه مستل بأخي المسل تمنع أنه إذا قطع أنفه لم تنهد حاش الشم كل وجه ولذلك حاش الشم تعلق بالدنان فيقطع أنفه كما قطع أنف أخيه ويجبع كما جدع أنف أخيه وهذا لقوله تعالى والأنف بالأنف فأمر الله بالقصاص بالأنف سواء السوى الآن في الطول والقصر كما ذكرنا أو اختلفا فكما أنه أزال العضو بكامله يزال عضو الأنف منه بكماله وكماله والأذن والأذن أي يجب القصاص في الأذن فتأخذ أذن الجاني إن قطع أذن المجني عليه وذلك لقوله تعالى والأذن بالأذن فأمر الله بالقصاف في الطرف في طرف الأذن وأوجب علينا أن نقطع أذن الجاني كما قطع أذن مجميل عليه سواء كما ذكرنا اتفقت صفات الأذن طولا وقصرا جمالا ونقصا في الجمال أو اختلفت لكن عند العلماء خلاف في الأذن المتحشفة وهي مثل حشف التمر التي تيبست من المرض وجنى الجاني على أذن متحشدة وأذن الجاني سليمة فهل تقطع أذن الجاني أو لا وجهان منهم من قال إن كونها متحشدة لا ينع ننفعة السم لأن صوان الأذن يحفظ الأصوات ويغين على السماء فلمّا قطع المتحشب تقطع أذن الجاني مثلما قطع أذن المجني عليه لأن المعنى شيء ما واحد وهذا الحقيقة أقوى الوجهين وأصحّه وأولاهما بالصواب إن شاء الله لأن العبرة بسيمان الأذن كما لا يصف هذا معروف لأنه بسيمان الأذن إذا تحشبت يعني يبس لكن الجلد موجود والسمع موجود والانتفاع بالمتحشب موجود الانتفاع بغير المتحشبة ولذلك كما أننا نقطص من صاحب الأذن الكبيرة بالأذن الصغيرة مع وجود الخلقة كذلك المتحشبة كان في حكم الأذن الصغيرة ولكن منفع موجودة وينسنع ولأن الله علم فقال والأذن بالأذن وهذا عام يدل على أننا نقطص ممن قطع الأذن على الصفات التي ذكرناها إذا, إذا, إذا نظرنا إلى الأذن ففيها منفعة وهي السن وفيها الجن والذات المتعلقة بالطرف فإذا كانت الجناية على طرف الأذن أخذت أذن الجاني بأذن المجنع عليه والسن وتأخذ السن بالسن وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الربيع بنت النظر رضي الله عنها وعن أبيها اختصمت مع امرأة فكسأ فاعتدت على سنها فبلغت القضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أنس من نظر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصص لم يحاذي ولم يجانل ولم يراعي كونه صحابيا أو كونه وكانه في قومه فقال كتاب الله القصص أي أنها تكسر ثنية الربيع كما كسر الثنية أختها في الإسلام فصح عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصص فقال أنس النظر رضي الله عنه لا والله لا تكسر ثنية الربيع يعني قالها هكذا من محبته والإنسان تدركوا الشفقة ولكنه كان غجلا صالحا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا والله لا تكسر ثنية الربيع فطمع من الله ألا تكسر ثنية الربيع فشاء الله أن تنازل أهل المجمعين وقالوا ما مريدك فقال صلى الله عليه وسلم قولة كما بالصحيح إما العباد الله من لو أقسم على الله لا أبره فماذا هدت يمينه وهذا موضع الشاهد فيه في قول كتاب الله القفص والله يقول في كتاب والسن بالسن وعلى هذا فلو أنه اعتدى على سن أو سنين أو ثلاثة فقلع من النجم عليه قلع مثلها من الجاني وأخل بجنايته مثلا بنذل كما أمر الله تعالى نعم والجفن والجفن جفن العين يؤخذ بجفن عيني المجني عليه فنأخذ من الجاني جفنه فلعونه اعتدى فقطع جفن الجفن الأعلى والجفن الأسفل من المجني عليه قطعنا من عينه مثل ما قطع فهذا مثل ما ذكرنا بشرط عدم بشرط أمني الحيل وهذا كما يقع القصاص في الطرف كاملا يقع في جد الطرف فماذا الآن اليد لو أن الجاني قطع يد المجني كاملة من المنكة لا نقطع يده من نص الكتف مثل ما قطع يد المجني عليه لو أنه قطع جد اليد فقطع الأصابع قطعنا أصابعه ولو قطع من النص المسلقف مع الساعد قطعنا يده من نصر الكف مع الساعد ولو أنه قطع من المرفقين من نصر المرفقين قطعنا من نصر المرفقين فإذا يقوم في كل الطرف وفي جزء الطرف لكن بشرط فمن سيأتي أمن الحيف ويكون له موضع يمكن أن تتحقق به المساواة ويتحقق به العدل والشفاء والشفاء لو أنه قطع شفة المدني عليه السفلة أو العليا قطعنا شفته السفلة إن كانت الجناية في الجناية السفلة وإن كانت في العليا قطعنا العليا وإن قطعهما قطعناهما منه نثلا بمثل سواء بسواء لأن الله أمرنا بالقصاص فلما ذكر الله عز وجل العين والأنصر والأذن والسل نبه إلى بقية الأعضاء يعني حينما ما أتي شخص يقول قصاص سقط في هذه الأعضاء نقول إن الله عز وجل ينبه بالنثل على مثيره وبالشيء على نظيره وشبيهه فكما أن الجاني إذا جنى على العين على الأذن قطعنا أذنه كذلك إذا جنى على اليد قطعنا يده وإذا جنى على الرجل قطعنا رجله مثلا بمثل سوامس لأن الله قال كتب عليكم القصاص وقال والجروح قصاص فجعل الأمر راجعا إلى المقاصة والمماثلة كما أنها تقع في الأنفس تقع كذلك في الأطراف نعم واليد, واليد تقطع اليد يد الجاني اليد الأولى يد الجاني باليد وهي يد المجني عليه وننظر في جنايتي على اليد فإن كانت على اليد كلا بأنه العياذ بالله قطع بالسكين يد المجني عليه من نفس الكتف فإننا نفعل به مثل ما فعل بالجانب سواء كانت يده طويلة أو قصيرة وسواء كانت يده لا تقييمة أو لم تكن مثلا الآن عن عندك الصناع الذي له حرفة يده لا أثر وما قيمة جاء رجل عنده صنعة في يده وقطع يد رجل لا صنعة في يده فقالوا تقطع يد أيدي أصحاب الحرف بأيدي من أحرفتها لأن الإسلام سوى بينهم وتقطع يد الجاهل بالعالم وتقطع يد الوضيع بالشريف والضعيف بالشريف ويد و... القوي تقطع بيد الضعيف عدم من الله عز وجل مثل ما فعل بأخيه يفعل به وقد سوى الإسلام بينهما فإذا قطعها كل قطعت يده كلها وإذا قطعها من نص يمكن القطع منه دون حيف وجور قطعا يده النص الكف كذلك النص المرفق وهكذا والرجل والرجل تقطع الرجل بالرجل فلو أنه اعتدى على رجل المجني عليه فقطعها من الكعبين قطعنا رجله من الكعبين قطع يجله اليمنى قطعنا رجله اليمنى قطع يجله اليسرة قطعنا رجله اليسرة نيثنا لمثلا سواء لسواء سواء كانت الرجنين على صفه واحده طولا وقصره الطويلة بالطويلة والقصيرة بالقصيرة بالصغيرة الطويلة بالطويلة والقصيرة الصغيرة بالصغيرة ولو كانت رجل الجاني طويلة ولجل مجمع عليه صغيرة قطعنا الرجل الطويلة بالصغيرة والعكس لأن المراد الاتحاد في العضو وقد حصل والعضل يتحقق بأخذ هذا العضو بمثله مما اعتده عليه ولو قطع الأصبع قطعنا أصبعه فيقطع أصبع الجاني بأصبع المجنع عليه سواء كان من أصابع اليد أو من أصابع الرجل ولا بد من العدل في هذا فإذا قطع الخنصر قطعنا الخنصره بخنصر المجني عليه ولو قطع الذنصر قطعنا ذنصره ولو قطع الوسطى قطعنا الوسطى منه مثل بمثل ولو استمع جماعة كما ذكرنا فقطع بعضهم الخنصر والثاني الذنصر والثالث الوسطى والرابع الشبابة والخامس الإبهاب قطعنا من كل شيء من كل شخص مثل ما قطع ما نقطع يعني مثل ما قطع يقطع منه فإن اجتمعوا كلهم وأخذوا حديدة أو قاموا بتحريك جهاز كلهم اشتركوا بتحريكه وإدارة الفعل الذي يكون به قطع الرجل فحسنة الرجل كلها أو حسنة الأصابع كلها أو حسنة اليد كلها حسمنا من الجناعة جميعا أيديهم وحسمنا أرجولهم نذل ما يقع من الجناية على المجمعين أفعله لأن كل واحد منهم لو انفرد ففعله موجب للقتل نذل ما ذكرنا في القصاص في النفس أن الجماعة لو اشتركوا في فعل لو انفرد الواحد منهم قتل فإنهم كلهم قتله فيقتلون بالمقصول وضينا ذليل ذلك والأصل في هذا وقضاء الصحابة رضو الله عليه من السنة العمرية من خليفة الراشد رضي الله عنه فيقرار الصحابة على هذا وضمان على ذلك فإننا نقطع من المجن مثل ما قطع من الأصابع واليد والرجد والكف وكذلك الكف الكف طبعاً يسمى كفاً لأنه تكف به الأشياء يحد الكف من أطراف الأصابع إلى الزندين هذا يسمى كف وضبره يسمى الراحة فلو أنه قطع الكف قطعنا كفه قطع اليمنى قطعنا يمنى كفه اليمنى والمرفض والمرفض لأنه قطعه من المرفض مثل هذا قطعنا يده من المرفض كسني المرفق المرفق لانه يرتفق عليه و عنده نرفق هو نظف الساعد مع العضد فالعضم الذي بين الكف وبين العضد يقال له نساعد و ما بين زند الكف و نصف العضد يقال له الساعد و ما بين نصف المرفق و نصف ال الكالي فإذا قطع اليد إلى المرفقين قطعنا يده إلى المرفقين وإذا قطع إلى الكوع قطعناها إلى الكوع وهاكذا والذكر ولو أنه جنى عليه فقطع ذكره أجمع العلماء كلهم على أنه يقطص من الجاني فيقطع ذكره كما قطع ذكر المجمع عليه والدليل على ذلك قوله تعالى والجروح قصص وهذا بإجماع العلماء كما حكى الإمام مقدامة رحمه الله في المغني أنه يجب القصاص بإجماعنا الإلم في قطع الذكر سواء قطعه كاملاً بالخصيتين الذكر بالخصيتين أو قطع العضو وحده دون الخصيتين قطع منه مثل ما قطع من المجني عليه كتاب الله القصاص فكما أنه جنى هذه الجناية ألا أخيه النسلم فإنه يفعل به مثل ما فعل به نعم. والخصية والخصية كذلك لو أنه جنى على خصيته إذا جنى على خصيته فقطعها قطعنا منه مثل ما قطع وهذا كله بشرط عدل الحيث بشرط أمن الحيث يعني أن يكون القطع بطريقة يمكن أن يقتص منه فيها ما تكون هناك زيادة عند القصاص إن كان ما نأمن الزيادة فلا وهذا سيأتي إن شاء الله في الشروط لكن لو عطل منفعة الذكر فأصلح لا ينتشر ضربه ضربة فعطلت منفعة ذكره فأصلح لا ينتشر يفعل به من الدواء وما يمنع انتشار ذكره ولو جنى عليه دناية في خلصيته عطلت منافعه فاصبح عقيبا قد وامكن أن يفعل به فعل به مثل ما فعل بالجانب هذا كتاب الله القصص مثل ما اعتدى على اخيه كانه استحل يستحل من مثل استحل من اخيه لا يظلم ولا يظلم والاليا والاليا كذلك لانه قطع الية اخيه انه تقطع الية لو قطع اليتان قطعت منه اليتان يستوي أن يتفق في حجم الأليا أو يكون أحدهما أظهر مثلا سمينا لا شحم فإنه يؤخذ النحيف السمين والسمين بالنحيف لأن المراد المساواة في العضو وما جاء من هذا الجزء القطع يقطع من الجاني مثل ما فعل بالنجميع لكن هذا كله كما ذكرنا بشرء الحيث قض ما ليس في الكف ليس في المرفق يعني لها نص خاص معين يعني تحتاج الى نظر في الجنايه والرجوع الى الخبره والاطباء في تقرير المناثله والقصاص هل يمكن أن تتحقق دون زياده في المحيف او لا ان قالوا يمكن حكمها بالقصاص ان قالوا لا يمكن تعيد لها شيء اخر اتمه ان شاء الله في حال أدم أمن الحيث نعم. والشفر والشفر وهو طبعا في فرج المرأة فإذا قطع الشفرين فإنه من امرأة عكدت امرأة فقطع الشفرين قطع منها الشفرين كذلك لو قطعت أحد الشفرين جانب الفرج الأيمن أو الأيصر قطع منها مثل ما قطعت من أختها هذا بالنسبة لاتحاد الجنس طبعا إذا كان الجامع رجلا ما يمكن أن يتحقق التمادل ولذلك هنا لا يستطيع أن تحكم بالقصاص إلا بين رجل ورجل وبين امرأة وامرأة وهو اتحاد الجنسين يشترك اتحاد الجنسين في المسألتين الأخيرة بالنسبة للأعضاء لا. لكن هنا مسألة وهي لو اعتدى اعتدت امرأة على خمثة مشكل فإن الخمثة إذا أشكل فرجه ليس أصليا وحينئن فيه نزاع بين العلماء رحمه الله طبعا إذا تبين وكان فرجا أصليا بعض العلماء يرى أن الخمثة إذا صار ذكرا وصار الشفر وفرج الأنثى عضوا زائدا وحينئن تأتينا مسألة قطع الأصلي بالزائد والزائد بالأصلي وسيكون تسطينها إن شاء الله في هذا الموضوع على كل حال أما إذا استبارت أنثى وكانت الجناية على عدو الذكر فنص الحكم لأنه لما تنحظت أنثى وتبين أن الخمثة وجدت علامات على كونه امرأة فحين إذا العدو الذكر فيها زائدا ويكون كالجناية على العضي أجزاء كل واحد من ذلك بمثله يؤخذ كل واحد من ذلك يعني مما تقدم من العين والأنف والأذن والسل والذكر والخسية والإليا والجفن وغيريا مما ذكر رحمة الله عليه بمثله وعلى هذا لابد من اتحاد الجنس للعباء ولا تؤخذ اليد بالرجل ولا تؤخذ العين بالاذن ولو كان المأخوذ اقل منفعه مما اخذ لا بد من الاتحاد والتناسل وما يجوز اختناق الناضعين وهذا محل خلاف لو اعتدى على يده وكانت في ايدي مثلا الجاني يعني مقطوعة قطعة بعد الجناية فقط القصص هنا يمكن وكذلك أيضا لو اعتدى على رجله وقطعت رجله قبل أن يقتص هنا يمكن القصص فإنه إذن نقول والله ما شاء الله هذا منها قطعت يده قطع يده أخي ما ماهي مجربة مذهب إلى رجله فإذا ما يكتب القصص إلا بالمماثل منذ ذلك يجب أن يتحقق التمائل بين العقلين فتقفى اليد باليد والرجل والرجل ومن هنا قال رحمه الله كل واحد بمثله فلابد من وجود التماثل بين عضو الجامع وعضو المجمع عليه وللقصاص في الطرف شروط وللقصاص في الطرف شروط جمع شر الشر. وهذه الشروط إذا وجدت حكمنا بالقصاص وإذا فقدت لن نحكم به أو فقد بعضها لن نحكم به نعم ان اول من الحيف الامن من الخيف من, من الزيابة يعني نأمن عند قصاصنا او فعلنا انتصاب نحمنا من الذئبه والدليل على ذلك أن الله تعالى أوجب القصاص كما نص على ذلك دليل على ذلك دليل الكتاب ودليل السنه الصحيحه كتاب الله القصاص ولا يمكن أن يتحقق القصاص مع وجود الزيادة لأن الجاني يكون مضلوما فلو أنه إذا اقتص من الجاني لن نأمن الزيادة ومن هنا قالوا لو أنه قلع عينه وغلب على ظنه أنه قلعنا عينه بالطريقة التي قلعها الجاني أننا سنزيد ولا نأمن أن تحدث مضاعفات وقد يموت الجاني في هذه الحالة لا يقتص لأن الجناية التي فعلها الجاني لا يمكننا أن نفعل مثلها بالجاني وحينئذ ما يتحقق القصص الذي أوجب الله عز وجل الغربة الأمن من الحي وهو الزيادة وعلى هذا إذا لم يأمن لم تؤمن الزيادة ولم يؤمن الحي فإنه لا يجب القصص بأن يكون القطع من مصطن بأن يكون القطع من مصطن هذا طبعا تفصيل وتفصيل يعني لما تقدم الأمن من الحي يتحقق بوجود نهاية للعضو المجمع عليه يمكننا عند القطع النصد إليها فمثلا إذا قطع كشفه عندنا نص الصلكه واذا جينا نقطع يد الجار كفن جامد كاننا نامن الزياده يعني عندنا حد واضح نقطع عنده نقطع عنده فالحين اذا نقطع في امن من حيث الزياده فنافسه وسيجب و... هنا اذا القصاص ويخفف او له حد ينتهي اليه او له حد ينتهي اليه النار من دار الالف كله مفصل كالكف والأصابع لها نصاصل لو أنه أخذ أنملة من الأصفل فإنه يمكن أن تأخذ أنملة نفس الأنملة من الجاني لأنها نصر يمكن تحقق المساواة وحصول العدل المطلوب بالقطع والبتر والإبارة من هذا النصر او ما لان أو يكون لو حد ينتهي كما في مارن الأنف أما لو أخذ النار هذا الجزء اللي من الأنف لو أخذه بالشكيل تجدعه جدعنا النار من الجانب وحينئذ يتحقق العدل وتتحقق النشاوة ثمار من الأنف وهو ما لال منه معا. الثاني المواثلة في الإتم الموضع يشترط أن يتماثل في الإسم ويتماثل في الموضع لأن أصل القصاف المساواة والتماثل فإذا اختلف الإسم واختلف الموضع فإنه لا قصاص والآن ماذا حينما تأخذ يأخذ الجاني يد المدني عليها اليسرى فيجب أن نأخذ يده اليسرى وأن نقطع يده اليسرى وأيضاً حينما يأخذها نصفها يأخذها من نصف الكف يأخذ نصف الكف فإذاً لابد من التمافل ولا يجوز أن تأخذ اليسرى باليمنى ولليمنى باليسرى لابد من التمافل في الإسريون الموضع فلا تأخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين العكس فلا تأخذ اليمين بيسار والليسار باليمين قد يقول مثلاً تراضي على ذلك نقول لا. حتى ولا التراضي لا تؤخذ إلا اليد باليد يسوي في الإسم والموضع لأن موضع اليد اليمين ليس كموضع اليد الشمال والجناية في موضع اليمين ليست كالجناية في موضع الشمال لذلك أخطر ما تكون جناية في اليسار إلى جناع اليسار لأنها تنزل في القلب وأكثر منافع في اليمين لأن اليمين غالبا يكتب بها ويتعاقى بها الاشياء المنتفع بها من الصالح والطيبه فعلى كل حال الموضع موضع اليمين ليس مثل موضع اليسار واسم اليمين ليس مثل اليسار فلا تاخذ يد اليسرى بيد اليمنى ولا العكس ولا خنصرون بالبنصر ولا الخنصر ببنصر ياخذ الخنصر بالبنصر فلو قطع الخنصر الاصبع الصغير من المجني عليه فقال الجاني اقطعوا بمصري نقول لا يقطعين الخنصر الذي قطعتك واذا شراء كان وجد الخنصر او لم يوجد ما وجد الخنصر قال البنصر نقول لا يقطع الا ما قطعت ولا يبتر الا ما بترت ولا يجدع الا ما جدعت يصدع الا ما جدعت لا. ولا اcitلي بزائد ولا عشه ولا اcitلي بزائد مثل ما ذكرنا وكان عنده أصبع زائد فجاء الجاني وقطع الأصبع الزائد لا نقول تقطعوا أصبع من أصابعه لأن الجاني ليس له أصبع زائد والأصبع الزائد ليس كالأصبع الأصلي ومن هنا تفرعت مسارة الخمثة المشكل فقالوا إنه إذا قطع من الخمثة المستدين الذكر فشيئا من فرج الأنزاء قطعته الأنزاء لم يختص منها لما لم تقطع عقوا أصليا والشفر مثلا فيها في حق الجانية شفر أصلي وبناء ذلك لو أننا قلنا بانتفاص من هذه الحالة ظلمنا الجانية لأن المجمية عليه لا ينتفع بهذا العقوا وليس هناك يعني مساواة لأن هذا العضو مثل العضو في الجامع ومن هنا فرق بين العضو الزائد والعضو الأصلي فلا ينظر إلى كونه عضوا أصبعا أو شفرا أو ذكرا إذا كانت أنثى بطبع منها الذكر فإنه لا يقطع الأصلي بالزائد فالبناية إذا كانت متعلقة بالزوائد يعدل فيها إلى الضمان ولا أكسهم ولا أكسه. يعني لو أن الجانية إن رأى خمساء استبانة رأى فقطعت ذكر رجلي فإن الذكر بالنسبة لها أرض الذكر فيها جائد ولا نقولنا القصص تحقق من كل وجه ولذلك لو فترى لم تتحقق المزاواة ولو, ولو ترى ضيا لم يجب ولو تراضيا علم يجز إشارة إلى خلاف قال العلماء إذا تراضيا جاز كما أنه من حق الجاني أن يتنازل عن حقه فالأصبع الزائد لو جنى على أصبع أصلي فقال اقطع الزائد او جنى على زائد فقال اقطع الأصلي وتراضيا على ذلك بعض العلماء يقول يجز هذا حق الجاني والمجمع عليها إذا رضيا جواز ولا في اختيار المسمى رحمه الله وهو من الطائب من العلماء طبعا منصوص عليه عند الجمهور انه لا ياخذ الاصل بالزائد ولا الزائد بالاصل بعض من صر وقال ان اخذ الاصل الزائد من له وجه اذا رضي صاحب الاصل لانه دون حقي اذا رضي به كان له ذلك الثالث استوائهما في الصحه والكمال والثالث استباعهما في الصحة وثمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنصار على سبيله ونهجه لا يمدين أما بعد فلزان المصلف رحمه الله يبين لنا الشروط المعتبرة للقصاص في الأطراف فقال رحمه الله السالف الشرط السالف استضاؤهما في الصحة والكمان وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجد في القصاص المماثلة لأنه إذا كان العضو الذي يقتص منه مماثلا للعضو الذي اعتدي عليه حقق العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وهذا هو المقصود من القصاص العدل بين الجاني والمجن عليه ومن هنا الشرط العمة رحمه الله اقتباسا من النصوص استواء الطرفين في الصحة والكمام فلا يوخذ طرف صحيش بطرف مليئ ولا يوخذ طرف ناقص طرف كامل بطرف ناقص وذلك لأننا لو أخذنا طرفا كاملا بطرف ناقص فقد ظلمنا الجاني لثان ذلك لو أنه اعتدى عليه فقطع, له فقطع يده وكانت يده مقطوعة الأصابع والجاني يده كاملة الأصابع فإننا لو قطعنا يد الجاني فقد ظلمناه ومن هنا لا بد من وجود العدل في القصاص في الأطراف كما يجب العدل في القصاص في الأنفس فقال رحمه الله اشتواؤهما أي وجود التمافل وعدم وجود التخاوط بين العضوين في القصاص في الأطراف <تصفيق> فلا تؤخذ صحيحة فلا تؤخذ اليد الصحيحة باليد الشلاء واليد المسلولة مسلوبة الحركة وهذا الخلل في اليد يقتضي مقصها ومن هنا لو اعتدى على يد مشلولة فقطعها لن نقطع يده الصحيحة لأننا لو قطعنا يده الصحيحة فقضلناه لأن الجناية التي فعلها لا تمافل الـ الـ لا تماثل ما نفعله به ومن هنا لا بد أن نوجد العدل فلا تأخذ يد صحيحة بيد شلاء كما لا تأخذ رجل صحيحة برجل شلاء ولا أصبح صحيحة بأصبح شلاء فهذا من العدل والدليل على هذا قوله تعالى كتب عليكم القصاص وهذا يقضي أن يكون هناك التماثل وهو أصل من تجع من قوله سبحانه كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر الآية فإن من تعمل هذه الآية الكريمة وجد أن المقصود العدل بين الجاني والمجن عليه فإذا كان الجاني طرفه المماثل للطرف المجن عليه أكمل فإنه لا يمكن أن يتحقق العدل بقطع ذلك الطرف الكامل بالطرف الناقص فلا تؤخذ يعني لا تقطع يد صحيحة أي كاملة بيده شلا سواء كانت مشلولة بكاملها أو كان مثلا الكفت مشلول ولكن الساعد والأغد لا شلل فيه فيهما لا, لا تؤخذ سواء كانت الشلة اكثر اليد او بعض اليد فايضا لا بد من وجود التماثل لكنه لو اعتدي على يد مشهوله الكف ويده هو مشهوله الكف فانه تؤخذ يد الجانب يد المجني عليه ويقتص منه لان العدل يتحقق بهذا ولا كامله الاصابع ناقصه ولا تؤخذ يد كامله الاصابع بيد ناقصة الأصابع اليد ناقصة الأصابع تكون على ضربين الضرب الأول أن يكون النقص في أصابعها خلقة خلقه الله عز وجل بثلاثة أصابع أو خلقه الله بأسرعين أو خلقه الله بأربعة أصابع هذا نقص في الأصابع خلقته أو, أن أو تكون الأصابع موجودة في الأصل وهذه الصورة الثانية ولكن قطعت او بترت مثل مثلا شخص قطع منه صدعان في حادث ثم جاء الجاني وقطع يده او قطع كفه فاذا قطع كفه وكف الجاني كاملة الاصابع لا يمكن ان تقطع كف الجاني او كاملة الاصابع بهذه الكفة الناقصة الاصابع اذا يستوي ان يكون نقص الاصابع خلقة او يكون نقص الاصابع عارضا بحابخ أو أنه اقتضى بترى هذه الأصالب فإنه لا تأخذ الكاملة بالناقصة ولا عين صحيحة بطائمة ولا يجوز أن تؤخذ عين صحيحة يبصر صاحبها سواء كان إبصاره كاملا أو كان إبصاره ناقصا أنهلا أنها يبصر بها بعين قائمة وهو التي فيها البياض والسواد ولكن الصاحبها لا يصر بها فقد يقول شخص انه ما دام فيها البياض والسواد فهي من ناحية الشكل تماثل العين الصحيحة نقول ان عين الجاني فيها صفتان كونها قائمة في الصورة والشكل وكونه يبصر بها فمنفأة العين الموجودة غير مفقودة وعين المجني عليه منفعتها مفقودة فلو أننا قلعنا عين الجاني ظلمناه لأنه قلع عين الناقصة ولا ينكر هنائذ أن يتحقق الأدل لو قلعنا عينه لأن الحامل لا يتحقق الأدل فيه بالناقص ومن هنا لا تأخذ ولا تقلع العين الصحيح بالعين القائمة وهي لا يجسر بها صاحبه وهكذا في العينين لو كان أعنى يعني جنى عليه جناية وقلع عينين وكانت عيناها قائمتين فإنه لا يقتص من الصحيح المبصر لأنه لن يتحقق العدل فلو قلعنا عين الجامي الصحيحة بعين نجني عليه القائمة فقد أخذنا كاملا بناقص وهذا لا فأذن جدي الشريعة ولذلك يعدن عن القصص نعم. ويأخذ عكسه ولا أرش ويأخذ عكسه ولا أرش ففي هذه الحالة يكون الأمر عكسي بحيث يكون الجاني عينه يده شلاء تكون يده شلاء وقطع يد المجن عليه وهي الصحيحة فحينئذ نقول إن يد الجاني يد مشلولة ويد المجني علي يد كاملة واليد الكاملة فيها صفتان الصفة الأولى صورة اليد وذاتها والصورة الثانية منفعة اليد كونه يشركها ويقوم بها فالجاني وجب فيه أحد الأمرين لأن الحركة غير موجودة في المشلولة ولكن ذات اليد والعضو موجود والطرف موجود فنحن ندفر هذا الطرف إذا رضي صاحب الحق قال اقطعوا يده قال صاحب الحق اقطع يده النسلول وأنا راضي فإننا نقطع يده فرضي بالأقل من حقه من حق أن يرضى بهذا فلا نسكت لأن ال ال القصاص يقضي قطع يد فيها الصفتان وهذا حقه كاملا وللإنسان أن يأخذ حقه كاملا وله أن يأخذ حقه ناقصا وله أن يأخذ ومن هنا لو قال اقطعوا يده فإني أريد أن يكون مقطوع اليد كما عذبني بقطع يدي نقول اقطعوا يده. يده ولو كانت كفه مشلولة واعتدى على ذي كف صحيحة فقال صاحب الكف الصحيحة أريد ان تقطعوا يده كما انه بتر كفي أريد ان عواهم نقطع الكفة أشي غليل. نقول تقطع كفه لأنه وإن كانت كفه مشغولة لا يتحرك بها فالصورة قائمة لذات اليد والاعتداء على العضو صورة ومعنى لأن المقصود من العضو الملافق فإذا تعطلت المنفع لا يمنع ان يقتصن إنسان من الصورة وهي بعد حقه فقال يؤ pouch ذو الأكس و هكذا لو كانت كف الجاني فيها ثلاثة أصابع وكف كف عليه فيها اربعة أصابع او كث الجاني ١ فيهاها فيها اسبعائي و كث المجمي عليه فيها ثلاثة أصابع او كانت كث المجمي عليه كامنة فيها خمسة أصابع و كث الجاني فيها اربعة أصابع او فيها بعض الأصابع مشهولا قال أريد أن تقطعوا كفه كما قطع كفه أعطي حقه ووجب أن يقتص من الجاني فيأخذ الناقص من طرفه بالطرف الكامل لأن للإنسان يعني أخذ بعض حقه نعم. ولا أرشه هنا أدير بالسؤال لو أنه قطع يد الجاني قال بعض العلماء يضمن له الأرش الفرق بين اليدين وذلك مثلاً لو كان الأرش مثلاً ألف ريال أو عشرة الاف ريال تقطع يد الجان الناقصة ويقال له ادفع للمجن عليه الفرق بين اليدين وهو العشرة الاف ريال أو ادفع الخمسة الاف ريال وسيأتينا إن شاء الله من فائل الأروس ونبين كيف يرجع فيها إلى أهل خبرة في تقديلها وضابطها نعم احسان الله إليكم فضيلة الشيخ وارزل لكم النطوبة والأجوى فضيلة الشيخ هل يجوز استعمال المخدر ما يسمى بالبنجي عند القصاص في الأطراف أثاركم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاء ما بعد عند القصاص لا يجوز استخدام المخدر لأن المجني عليه تألم بالقطع فيجد أن يتألم الجاني كما تألم المجني عليه فالجريمة مشتملة على ألم ومشتملة على ضرر مشتملة على الألم ومشتملة على الضرر الألم بالحسب وجود الألم الذي تضر به المجمع عليه بعد الجنال هو الحسن وهو قطع العضو فإذا خدرناه وقطعنا يده حصل الحسن ونحصل الألم ومقصودا يتألم كما تألم المجمع عليه فعندها ينتمع ويحرم على نفسه أن يخدم على قطع يد مسلم بعد ذلك ولذلك قال الله تعالى لكم في القصاص حياة يا أولي الأنفان. وبيّن سبحانه وتعالى أن الأرواح تصان وأن الأعضاء تحفظ والأطراف تصان عند اعتداء عليها بحصول الألم فإذا ذاق مرارة الألم كما ذاق غيره فإنه في العيدين يتحقق العدل وفن شرع الله الذي كتبه الله عز وجل ومن هنا فحصول الروع للجان مثل ما فعل بالنجلي هو العدل لفظا يتألم كما تألم المجني عليه ولأن المجني عليه ذاقى مرارة القطع فحينئذ يفعل به مثل ما فعل لكن لو أنه أراد أن يقطع يد المجني عليه فخدرها ثم قطعها خدرت يده وفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه وسلم أسابكم الله صديرة الشيخ في مسألة اختلاف الجنسي ذكرنا أنه لا قصاص في السؤال هل محله البيئة أسابق الله هذا سيئة إن شاء الله سيئة الكلام على مسائل البيئات وزم الأرش في حال تعذب القصص سيئة إن شاء الله تشفين أسابق الله فضيلة الشيء ما حكم المسي على الجوارب التي نلبسها اليوم لا ترى البشرة من خلالها ولا تنى الماء المنسوح ينفذ من خلال الجو رب وصلوا إلى البشرة أفضلك الله المصر على الجوربين السنة محفوظة عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه أن المذيء صلى الله عليه وسلم توضع ومسع على جوربين وهذا هو صح قوله العلماء رحمه الله لكن يشترض في الجورب وهو الشراب أن يكون فخينا وأما الرقيق فالصحيح أنه لا ينسح عليه ومدى الجماهير العلماء رحمه الله والدليل على ذلك أن الرقيق القول بجواز النصح عليه قياسا على الفخيم لأنه كان موجودا على عبد النبي صلى الله عليه وسلم فقيس على الفخيم والقياس في الرخص ضيط وضعيط ثانيا أن هذا القياس مع الفارق فإن الرقيق إذا مسحته كأنك تمسح ظاهر القدم وماذا المسح ظهر قدم مثل أرحم وأفضل من المسح الرقيق ولذلك التخيل ينزل منزلة الخف يعني الخف من الجلد الساتر حافظا للقدم أما الرقيق إنه لا يسر ولا ينزل منزلة الجورب ولا منزلة الخف وعلى هذا الراجب عن المسلم أن يستقرئ لدينه وأن يحفاق لدينه خاصة أمر الصلاة وهي أمرها عظيم ومن هنا قال الإمام الحارب بن عبد البر رسول الله أن الله فرض علينا غسل رجلين بيقين ولما جاءت حديثة خفين متواترة صحيحة عن رسول الله عليه وسلم عملنا بها انتقلنا إلى هذا الرصة وعلى هذا كذلك لما جاءتنا رصة الجوربين نقول أنه جاءتنا بحديث صحيح في جوربين كانت ساترة لمحل فرض ولم هذه الجوارب الموجودة الآن الشفافة الرقيقة التي بعض الأحيان ربما لو وضع الإنسان إن أصبعه وجد حرارة على بدني من رقتها في حوائل بعيثة جدا لكن منزل منزلة الحوائل السخينة في الجلد كما في الخف ولا في الجوربين ومن هنا اشترى بعض العلمان يكون الجورب منعا لأن رواي الجوربين من منعالين كل هذا تحقيق لمماثلة الجورب للخف يكون أشفى بالخف وعليه فإنه لا يجوز النسخ إلا على سراب تخيل لا ترى البشرة من تحته والله تعالى آمن أصابكم الله فضيرة الشيخ إذا دخل المصلي في رفعة الثالثة لصلاة العشاء هل يأتي بالرفعتين المتبقيتين جهرا الفاتحة وصورة على أساس قضاء الرفعة الأولى والثانية أم يأتي بهما سر الفاتحة فقط على أساس أنهما الثالثة والرابعة بالنسبة له أسادكم الله هذه المسألة الصحيح أن الصلاة المأموم مع الإيمان هي الأولى والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقوله عليه الصلاة أتموا أي ابنوا على صلاتكم مع الإيمان وعلى هذا يعتبر صلاتهم مع الإيمان هي الأولى في الأقوال والأفعال وأما رواية ما فاتكم فقدوا سيجاب عنها من وجهين الوجه لول من جهة السند فإن رواية الإتمام أصح ومن رواة أقوى فلنم أصحاب الزهري رحمه الله الأوثق والأقوى والأغضبط من الروا القضاء ثانيا من ناحية المثل أن القضاء يستعلم بمعنى الإتمام ومنهم قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة يعني تمت فإذا قضيتم مناسككم يعني أتمنتموها ومن هنا قوية رواية الإثنان وصار في الأصل احتمال أن رواية القضاء جاءت بالمعنى خاصة بأن روايةها أقل ضبطا من رواية القضاء من رواية الإثنان وعلى هذا الأرجح أن صلاتك مع المنان هي الأولى وعليه سأنك تصلي رفعتين لا تجهر فيهنا في العشاء وتصلي رفعتين لا تقرأ فيما مع الفاتحة في سورة كما في العصر لأنه صحيح أن لا تقاس على الظهر بقراءة سورة في الإخلاص الله تعالى يعلم أصابق من الله طغيرة الشيخ بنسبة لمية للغسل أو الوضوء إذا كانت المغسلة داخل دورة المياه هل يشترط أن ينوي قبل دخول الدورة أو عند إرابة الشروع في الوضوء او الغسل أصابق من الله المية ما هي كلام سيمتنع داخل الحمام ليه القلب داخل الحمام وخارج الحمام إذا كان يغسل داخل الحمام ما يضره ينوي الغسل وينوي الله ما يضره ليس في مشكلة ألا كل حال ينوي في قرارة قلبه ويكسيه والله تعالى عنه الله فضيلة الشيخ يقول أستاذ إذا توضعت قبل الغسل ثم غسلت البدن وفي أسماء غسل البدن تمست الفرج او خرج الريح هل يجب إعادة الوضوء عقب الغسل أثاثكم الله من نفس ذكره أثناء الغسل فغسله صحيح يعني ترتفع جنابته لكن لا يصلي بهذا الغسل إلا إذا عمم بدنه بعد هذا اللمس او توضأ يعني أحد أمره إمام يعمم بدنه مرة ثانية حتى يلدل بالوضوء تحت الغصف أو يتوضأ بعد غصفه لأنه بنمسه للذكر انتقض الطهارة الصغرى دون طهارته الكبرى وعلى هذا الشرط بعد نمسه للذكر أن يتوضأ وضوءا كاملا أو يعلم بدنه بالماء والله سبحانه أشابكم الله فضيلة الشيخ ما المراد بغسل الرجلين ثلاثة هل استيعابها بالغسل ثلاثة مرات أم ثلاث غرفات أسابق الله المراد به طبعا الاستيعاب ثلاث مرات وهذا هو الإشتاء أن يتوضأ فيغسل يجليه ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه ثلاث مرات وأما رأسه فينسحه مرة واحدة على الصحيح فنقال علماء هم ذا رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة السنة. لأنه لو مسح رأسه ثلاثة مرات أرسح رأس مقصولاً يعني بتكرار النس يستجد حكم المقصول ومن هنا فرق بأن نسح الرأس بقية على أعضاء فلا يشرع تثليل في نسح رأسي وحده والله كان